أَلَمَّا خَطَبَ كُنَّا إِذْرَاء وَتَّنَّا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ أَنَا حَصْحَصَ صَن en ravetu